من ثم اذن حيينا جاين بين على العرسنا من ثم اذن حيينا جايين بين على العرسنا عندنا يا عرسنا دي دي ديلت دي الهنام من فوق مأزن حينا جاين بينا على نارصنا من فوق مأزن حينا این عفاف احسن غالي عندينا يا عزينا دي لتي الهنا رح نرگاه تاني للقصول و هالبني تاني عزينا يا غالي عندينا يا عزينا دي لتي الهنا ما بروكي يا غالي ما بروكي يا غالي ما بروكي يا, يا, يا غالي يا غالي ما بروكي يا غالي يا غالي مبرك يا غالي يا غالي عندنا يا عرسنا ديدي ديدي دي ليلة الهنا علمها, علمها, علمها آيات الكتاب علمها آيات الحجاب علمها آيات الكتاب علمها آيات الحجاب خلوا إيمان كب قول الزمن يفضل شباب قايني نبارك كلنا نهتف نقول من قلبنا مبروك يا غالي مبروك يا غالي مبروك يا غالي, يا غالي مبروك يا غالي يا غالي عندنا يا عرسنا دي دي دي دي الهنا ودي مش نصيحة للعريس دي نصيحة لنا كلنا اسلمنا لازم نحفظه نبدي بأغلم عندنا ودي مش نصيحة للعريس دي نصيحة لنا كلنا اسلامنا لازم نحفظه نبدي بأغلم عندنا نرجع لوصايا الرسول بإيماننا يرجع الزنا نرجع لوصايا الرسول بإيماننا يرجع الزنا والأقصى يرجع منك يحكم شرعنا مبروك يا غالي عندنا يا رسنادي ليلهاله والأقصى يرجع من جديد من تاني يحكم شرعنا مبروك يا غالي عندنا يا رسنادي ليلهاله مبروك يا غالي مبروك